قل يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنقمون مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ من وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبل وأن أكثركم فاسقون